والسموات والأرض ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إير وجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأدل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا لكم عند ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول, فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب الى اجل قريب فاصدق واكن من الصدق الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.